long الرحمن الرحيم إنه الله إنه العظيم جل جلاله هل تعلم له سميعا سميع؟ إنه لا رله لنا غيرك فنرجوه ولا رب, رب لنا سواك فندعوه من يعافي المرير من بعد سقم وقنوط من طب المستشفيات من يسل النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات من يغيث القلوب من بعدهاها من هموم بئيسة جاتمات إذا استعرت بنار الهم والتسهيد شاكواه إذا سالت مدامعه وصاح المرء أولا الله. إنه الله, الله وسع, كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض الكرسي فوضع قدمي الله عز وجل كرسيه وسع السماوات العلا والأرض وهو يعمه القدمان السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات فكيف, فكيف إذن بمن يستوي عليك هو الله هو الله هو الله هو الله يا أعذب الألفاظ في لغتي ويا أجل حروف في معانيها الله يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها الله محفورة في الظمين امتزجة بالدم واللحم والعصر الله تطمئن بها القلوب تأنس بها النفوس تسكن بها الآلام والهموم الله, الله لا إلا هو الحي القيوم فهو سبحانه قائم بنفسه أما غيره فمحتاج إلى إنه الله قابض باسط معز مذل لم يزل مرغم أنوف الطغاة شافع واسع حكيم عليم من نوايا والغيب والخاطرات خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصات باعث وارث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفة إنه الله بند الله الذي رفع السماء من الذي نشر الضياء من الذي خلق الهواء والماء غذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من الذي رفع السماء من الذي نشر الضياء من الذي خلق الهواء فايات الله القرانيه تنطق بالتعريف بالله تعالى وآيات الله الكونية تنطق بعظمة الله تعالى من دا الذي خلق البشر والشمس أليم إنه الله, الله. الله الحج القيوم تقسر الذنوب تعظم العيوب تقس القلوب ويخشى الإنسان من الخسران ويخاف من الحرمان فيناديه الرحيم الرحمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من الذي يناديك إنه من إنه الله إذا خفت من المخلوق فررت منه وإذا خفت من الخالق فررت إليه أين الملجأ أحكي. أين, أين الملاذ ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى ليل بلوى ملاذ العبد مولاه صوتى الشموخ للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم انه الله انه الله, الله الحق القيوم محاضره لفضيله الشيخ الدكتور ابراهيم ابن عبد الله الدويش الله تعلقت بها القلوب غممتها النفوس حكت بها الالس الله الله الله ما اعدب الكلمه ما احسن الاسم ما اجل المسمى الله هو هو الله هو الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكر الله لكم حضوركم ونسأل الله تعالى إيارزقنا وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح وشكر الله لإخواني في جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة عنيزة هذا المنشط المبارك هذا الملتقى الذي هو الملتقى الثاني للقرآن الكريم وهكذا دائما كتاب ربنا جل وعلا بركات تلو بركات وخيرات تلو خيرات نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وممن يتدبر القرآن ويعمل به أيها الإخوة والأخوات أفلا يتدبرون القرآن إنه القرآن كلام الرحمن أنت الذي يا ربي قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكيفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزماني اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وغض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحطط به وزلي وأخلص نيتي واشتذ به أزلي وأصلح شاني امزجه يا ربي بلحمي مع دمي به قلبي من الأضغاني هكذا معاشر المؤمنين هكذا أيها المسلم هكذا يا عبد الله بقلبك قبل اللسان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 القرآن ينشر الأمن والإطمئنان عز وفخر ورفاهية وأمان كل هذا يحققه تطبيق القرآن وسنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنة يتساءل الناس عن المخرج في زمن الفتن والشبهات والشهوات والشهوات في زمن المغريات كيف نحافظ على إيماننا في الغربة كيف نحافظ على إيماننا في غربة الشهوات وغربة الشبهات في زمن العولمة والانفتاح والتقنيات كيف نرب أبنائنا وبناتنا في مثل هذه الأوقات لماذا انصرفت القلوب عن علام الغيوب لماذا تكالب الناس على الدنيا حتى ربما ظن البعض أننا لا نموت يشكو الناس من قسوة القلوب ومن كثرة الذنوب يشكو الناس من الخواء خواء الروح والفراغ الإيماني وأقول الطريق أن يتعرف الناس على الله حق المعرفة أن تملأ القلوب بمحبة الله عز وجل أشار القلب نحوك والضمير وسر السر أنت به خبير وإني إن نطقت بكم أنادي وفي وقت السكوت لكم أشير من لم يعرف الله حق المعرفة فهو جاهل ومسكين وهو معدم وفقير وأعظم طريق لمعرفة الله هو معرفة كتاب الله جل وعلا من عرف الله من كلامه وآياته فإنه يعرف رباً قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوث الجلال منزه عن المثال بريء من النقائص والعيوب له كل اسم حسن وكل وصف كمال فعال لما يريد أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين القرآن أنزل للتعريف للتعريف به جل جلاله لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه فآيات الله القرآنية تنطق بالتعريف بالله تعالى كما أن آيات الله الكونية تنطق بعظمة الله التفكر التدبر طريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى معرفة الله طريق لمحبة الله محبة الله طريق السعادة والراحة والاطمئنان فأين الباحثون عن السعادة؟ أين القلوب التي تعلقت بغير الله تعالى؟ أين هي عن الله نعم أين هي عن الله فالله محسن يحب المحسنين شكور يحب الشاكرين جميل يحب الجمال طيب يحب كل طيب كريم يحب الكرم تواب يحب التائبين حيي يحب أهل الحياء يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا عفو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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ينادي عبده نداء المتلطف به من الذي يناديك؟ إنه ملك الملوك جل وعلا إنه الغني عن العالمين من الذي يناديك أيها العبد الفقير؟ إنه اللطيف الخبير ينادي عبده نداء المتلطف به يدعوه دعاء المشفق عليه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعة ومن تقرب إلي ذراعة تقربت إليه باعة وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول هكذا هو ربنا جل وعلا الباب مفتوح ولكن من يلج المجال مفسوح ولكن من يقبل الحبل ممدود ولكن من يتشبث به الخير مبذول ولكن من يتعرض له أين من يملأ قلبه هيبة من الله أين من يملأ قلبه خشة من الله أين من يُعظِّم الله فالله عظيم الله عظيم والعظمت صفة من صفاته وآية من آياته وتعظيم الله يعني تعظيم حرماته ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من كان بالله أُعَرَف من كان بالله أعرف كان لله أخوف تأملوا تأملوا آية عظيمة في كتاب الله تعظم الله آية جليلة القدر عظيمة الشأ رفيعة المنزلة بعيدة المكانة لها حلاوة وعليها طلاوة تنزل على القلب بردا وسلاما يسعد بها الفؤاد تأنس لها نفوس. تستروح بها الروح حبيبة إلى الرحمن حافظة للإنسان طاردة للشيطان حفظها أمن وأمان وقراءتها روح وريحان الترنم بها نعيم وسلوان هي أعظم وأجل آية في القرآن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم فقال أبي الله ورسوله أعلم فرددها عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم قال أبي آية الكرسي يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ليهنك العلم أبا المندر والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش كما عند أحمد أيها المسلم يا عبد الله يا أمة الله أيها الحبيب هل فكرت في معانيها وأنت ترددها؟ هل سألت نفسك لماذا سميت في آية الكرسي وما المقصود بالكرسي ولماذا هي أعظم آية ولماذا نقرأها في الصباح والمساء وعند النوم وربما في أدبار الصلوات هل تدبرتها هل وقفت مع معانيها أليس الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ألست تقرأها في اليوم مرات آية الكرسي بعيدة أسرارها عظيمة أخبارها حتى شياطين عرفت مقدارها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم يكفي هذه الآية عظمة يكفي هذه الآية العظيمة عظمة استفتاحها بلفظ الجلاله. الله الله العلم الخاص بذات الله عز وجل لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية لقد ورد هذا الاسم الله ورد في القرآن أكثر من ألف وسبعمائة وهو التعريف الذي عرف الله جل وعلا به نفسه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 كلمة جميلة وعظيمة قريبة من النفس ساكنة في الوجدان الله محفورة في الضمير ممتزجة بالدم واللحم والعصب الله تطمئن بها القلوب تأنس بها النفوس تسكن بها الآلام والهموم الله تعلقت بها القلوب عظمتها النفوس لهجت بها الألسن الله الله الله ما أعذب الكلمة ما أحسن الإسم ما أجل المسمى فاستمع يا زمان هذا محب سوف يتلو أنشودة للرواتي يا خلايا الفؤاد يا كل نبض هات ما عندكم من الحب هاتي تاه لبي وذاب قلبي لربي فهو حبي وسلوتي وحياتي وله كل ذرة في كياني ومماتي ومنسكي وصلاتي يقصر اللفظ عن بياني الحب ومعاني في مهجتي مضمراتي الله لا إله إلا هو بداية مشرقة جاءت فيها أول هذه الآية آية الكرسي جاءت كالتاج على الرأس ثم أتى بعدها مباشرة في الصفة الأسمى في القضية العظمى جاءت كلمة التقوى عنوان الدين أساس المله. الكلمة التي من أجلها أنزلت الكتب من أجلها أرسلت الرسل أقيم سوق الجنة والنار لا إله إلا الله فلا يستحق العبودية إلا الله هو المتفرد بالإلهية على جميع الخلائق لا إله إلا هو جملة فيها النفي والإثبات وتفيد الحصر بأقوى صيغة بأن لا إله إلا الله الحي القيوم الحي في نفسه الذي لا يموت ابدا فحياته كاملة لم تسبق بعد ولا يلحقها زوال ولا يلحقها زوال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يقول الحق عز وجل توكل على الحي الذي لا يموت ويقول كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى القيوم أي القائم بنفسه القائم على غيره قيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء والله غني حميد لا يحتاج إلى أكل ولا إلى شرب وهو يطعم ولا يطعم وهو يجير ولا يجار عليه لا يحتاج إلى معين ولا ناصر فهو سبحانه قائم بنفسه أما غيره فمحتاج إليه فمحتاج إليه الكل محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده في إمداده فجميع الموجودات مفتقرة إلى الله من يعيد الرواء للأرض لما يطمس الجدب أوجها ضاحكات من يعافي المريض من بعد سطم وقنوط من طب المستشفيات من يبث السرور في كل بيت بالبنين والأطهار أو البنات من يسل النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات من يغيث القلوب من دهاها من هموم بئيسة جاثمات إنه الله انه الله الحي القيوم فيا الله فيا الله يا الله برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين لا اله لنا غيرك فنرجوه ولا رب لنا سواك فندعوه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون إنه الحي القيوم الحي القيوم هما اسم لله اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وقد ذكر في القرآن في ثلاثة مواضع هذا أحدها والثاني في بداية سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم والثالث في سورة طاها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وإنما كان اسم الله الأعظم في اجتماع هذين الإسمين الحي القيوم لأن فيهم الكمال الذاتي والكمال السلطاني فالذاتي في قوله الحي في قوله القيوم فهما جامعان لكمال الأوصاف والأفعال قابض باسط معز مذل لم يزل مرغما أنوف الطغاة شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصات ظاهر باطل حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات اول اخر علي غني كيف نحصي الائه الوفرات باعث وارث كفيل وكيل وامان للانفس الخائفات انه الله انه الله لا تاخذه سنه ولا نو لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبت شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء لا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم والسنة هي النعاس والوسن ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة والنوم صفة نقص فلكمال حياته جل جلاله وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إنه الله إنه الله له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيد هو ملكه وله أن يتصرف فينا كما يشاء لأننا وما نملك ملكه أفلا يخبع العبد الفقير منا لمالكه وسيده أفلا يصبر لقضائه وقدره عجبا والله عجبا كيف يسر العبد على معصية سيده كيف يتكبر كيف يطغى ويتنكر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما له وحده لا شريك له هو الذي له الملك والتصرف هو الذي له السلطان والكبرياء قل كل من عند الله انه الله انه الله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الذي يشفع عنده الا باذنه استفهام وتحدي وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا أن يؤذن له بالشفاعة وهل هناك أعظم جاها ومكانة من حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطان الله وهيبته جل وعلا كما في حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام فآتي تحت العرش فأخر ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع يا محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة الله أكبر أين الوجهاء أين الشفعاء أين الكبراء أين العظماء كلهم عبيدٌ لله جل جلاله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كلهم عبيد لهم ماليك لا يقدمون على شفاعة حتى يؤذن لهم ولا بد من رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له يا منا خاطري وسلوى فؤادي يا منا خاطري وسلوى فؤادي ليس إلا إلى رضاك التفاتي منك حولي وقوتي واتكالي يا نصيري فلا تكلني لذاتي يا غياث الملهوف من كل كرب يا معينا للمرء في المعضلات اهد قلبي يا خالقي وارض عني فالرضا منك منتهى الأمنيات إنه الله إنه الله إنه الله الله هو الله الله إنه الله إن الله الله اللهم ارض عنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم إنا نسألك رضاك والجنة يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم دليل على احاطه علمه فهو يعلم ما بين ايدينا من حاضر ومن مستقبل ويعلم ما خلفنا من الماضي يعلم ما يلس في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير يا لها من معاني يا لها من معاني تأخذ بالألباب يا لها من كلمات تهز النفوس يا لها من كلمات تزرع العظمة والهيبة في القلوب سبحان الله لا تغيب عنه ذرة خلجات النفوس خواطر القلوب التفاتات العيون لا تخفى عليه خافية لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم ماضيها وحاضرها ومستقبلها يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فأين المفر؟ أين المفر إخوة الإيمان؟ أين الملجأ؟ أين الملان؟ سبحان الله إذا خفت من المخلوق فررت منه وإذا خفت من الخالق فررت إليه إن كسرت بين يديه تناجيه تدعوه تستغفر من ذنبك ترجوه ليس لكم إلا الله ففروا إليه انطرحوا بين يديه قفوا ببابه انكسروا لجنابه إنها حقيقة العبودية التي يحبها الله من عبده إنه الانكسار والخضوع لملك الملوك جل وعلا يوم يجد العبد لذة الانكسار والخضوع يوم يمرغ الجبين للرب جل جلاله لا رب أرجوه لسواك إذ لم يخب زعي من رجاك أنت الذي لم تزل خفيا لم تبلغ الأوهام منتهاك إن أنت لم تهدنا ضللنا يا رب إن الهدى هداك أحط علما بنا جميعا أنت ترانا ولا نراك إن الله يراك إن الله يراك إن الله مطلع عليك أتستطيع أن تختفي عن عين الله افعل ما شئت قل ما شئت تكلم بما شئت حدث بما شئت لكن اعلم أن الله يراك يسمع كلامك مطلع على أفعالك إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقول خلوت ولكن كل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب لهو نال عمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوبه فياليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب الخلق كلهم الخلق كلهم لا يعلمون عنه شيئا إلا ما أطلعهم عليه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء لا يطلع أحد على شيء من علم الله إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه ولا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالخلق مهما أوتوا من علم مهما أوتوا من قدرة مهما بلغت التقنيات مهما وصلوا للمخترعات لا يحيط أحد بشيء من علم الله ولا عن صفات وذات الله إلا بما شاء الله وقد قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنه الله إنه الله وسع كرسيه السماوات والأرض سبحان الله سبحان الله عجباً وسع كرسيه السماوات والأرض هل وقفتم هنا؟ هل فهمتم المعنى؟ هل تدبرتم؟ ألم تتساءلوا في يوم من الأيام؟ في أحد الأيام وأنت يا عبد الله تقرأ هذه الآية ربما كل يوم مرتين أو أكثر هل سألت نفسك أي كرسي هذا الذي يسع السماوات السبع والأراضين السبع ما الفرق بين الكرسي والعقش قال ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع قدمي الله عز وجل سبحان الله الكرسي موضع قدمي الله عز وجل فإذا كان. موضع قدمي الرحمن بهذه العظمة يسع السماوات السبع والأراضين السبع فكيف إذن بالعرش الذي يستوي عليه الرحمن ما صفته ما هيئته ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة فلا اله الا الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان الله السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ألقيت في فلات فكيف إذن بمن يستوي على العرش والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان إنه الله إنه العظيم جل جلاله فتفكر أخي في الله تفكر في آلاء الله ولا تفكر في الله املأوا قلوبكم بالهيئة والإجلال والتعظيم والخشية لكن لا تتصور الكيفية ولا تمثلوه بالمخلوقين والكيف ممتنع على الرحمن حاش الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان فالله على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنه الله إنه الله العظيم يطوي عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون كما في صحيح مسلم وعند مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الملك يقول ابن عمر حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كفر الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم إنه الله إنه الله ليس شيء كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو رب من يظاهيه في صفات وذاتي ما أتى من صفاته فهو حق وكمال برغم أنف النفات إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات إذن في آية الكرسي أعظم آية, أعظم آية يخبر الله تعالى عن عظمته وجلاله أن كرسيه شمل وأحاط السماوات والأرض وهذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق فالله تعالى عظيم الله تعالى عظيم فاملأ القلوب بعظمته ولا يؤوده حفظهما لا يثقله ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض ومن فيها وما بينهما بل ذلك سهل عليه يسير جل جلاله عليه فهو الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إنه الله لا إله غيره ولا رب سواه وهو العلي هو العلي ذو العلو المطلق علي بذاته على جميع مخلوقاته وهو العلي بعظمة صفاته وكمالها ولله المثل الأعلى فصفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه هو العلي الذي قهر المخلوقات ودانت له الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب إنه الله إنه الله العظيم العظيم أيذ العظمة الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء العظيم الجامع لجميع صفات المجد والبهاء فما لكم لا تملأون القلوب بمحبته ما لكم لا تملأون النفوس بعظمته ما لكم لا تملأون الأرواح بهيبته وخشيته ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل إنه الله جل جلاله إنه الله العظيم إن آية الكرسي تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله فهل وقفنا معها أفلا يتدبرون القرآن هذه آية واحدة في كتاب الله كم فيها من المعاني كم فيها من العظمة كم فيها من الإيمان كم فيها من علو الإيمان وعلو الروح لمن تدبر حقاً القرآن ألسنا نرددها صباح مساء أليس البعض منا ربما رددها في أدبار الصلوات فأين نحن من التفكر فيها وفي معانيها أين نحن ونحن نتلوها ونرددها من أثرها في قلوبنا وخشة الله تعالى وتعظيمه من أراد تعظيم الله حقاً فليقرأ بتدبر آية الكرسي من أراد حفظ الله له فليقرأ بتدبر آية الكرسي من أراد أن يعتمد في كل شؤونه على الخالق للمخلوق فليردد آية الكرسي وحق لآية الكرسي أن تكون أعظم آيات القرآن لما احتوته من المعاني وحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين ومن العرفان والإيمان وحق لمن قرأ آية الكرسي بتدبر أن يكون محفوظا بها من شرور الشيطان فلنحفظ هذه الآية لنحفظها في صدورنا ولتعظوا في قلوبنا ولتهز وجداننا ولتسر في عروقنا وذمائنا ولنربي عليها أنفسنا وأهلنا وأزواجنا ولنحفظها بناتنا وأولادنا ولترتوي من معانيها نفوسنا وأرواحنا هكذا آيات القرآن هكذا هو كتاب الله عز وجل إنني أسمو بروحي حين أتلو آية الكرسي والسبع المثاني اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم اجعلنا من أهل القرآن وممن يتدبر القرآن وممن يعيش مع القرآن وآيات القرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم عظم قلوبنا واملأ قلوبنا بالإيمان وبهيبتك وجلالك يا رحمن السماء والأخير والأرض. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه إجلاعي. من ذا الذي رفع السماء من ذا الذي نشر الضياء من ذا الذي خلق الهواء والماء غذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من ذا الذي رفع السماء من الذي نشر من دا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء من دا الذي خلق الهوى والماء عذبا والغذاء الله رب العالمين الله رب العالمين من دا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر من دا الذي خلق البشر والشمس أيضا والقمر من دا الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر من الذي خلق الشجر وخلالها وضع الثمر الله رب العالمين اللهم رب العالمين اللهم رب العالمين الله رب العالمين عالمي من الذي خلق الطيور منها البلابل والصقور من الذي خلق الطيور منها البلابل والصقور من الذي خلق الزهور فيها المبانج من الذي خلق الزهور فيها المبانج والسرور الله رب العالمين الله رب العالمين ال كل العالم الله م كل مع تحياتي مؤساسة صد الشموخ للنتاج الا والتوزيع والتوزية السعودية عنيز هااتف صف ثلاثست ثلاثةصففاكس صف ثلاثة ثلاثة واحد صندوق بريد 19 الرمز البريدي واحد وتسعون خمسة أحد عشر للتوزيع الخيري والكميات صف خمسة صف واحد أربعة ثمانية اثنان أربعة ثمانية علما بأن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته